بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما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 فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا